الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى باب الاستنجاء وآداب التخلي الاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور أو حجر طاهر مباح منقن قال في الشرح والاستجمار بالخشب والخرق وما في معناهما مما ينقي جائز في قول الأكثر وفي حديث سلمان عند مسلم نهانا صلى الله عليه وسلم أن نستنجي برجيع أو أضن وتخصيصها بالنهي يدل على أنه أراد الحجارة وما قام مقامها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين عقد الفقهاء في جميع المذاهب أباً على الاستنجاء أو على آداب التخلي، فبعضهم يقول باب آداب قضاء الحاجة. وبعضهم يقول باب التبرز وبعضهم يقول باب دخول الخلاء وبعضهم يقول باب الاستنجاء وكلها نقصدها واحد والمراد به تطهير موضع خروج النجاسه البولي الغائب تطهير الموضعين بعد النجاسه وسمي استنجاء من النجو الذي هو القطع يقول العرب نجوت الشجره اي قطعتها وقد يسع من الخارج الخارج المستقدر يسمى نجو ولكن الأصل أنه تطهير تطهير الموضع يسمى النجو وسبب ذلك أنه يقطع أثر النجاسة وبالأخص الماء بعد التبول بالتجربة أن بعض الناس الذين يحدث معهم تكاثر، تكاطرا في البول أو شبو سلاس إذا غسل أحدهم فقعيه انقطع ذلك التكاطر فلذلك يسمي استنجا أي من النجو واكثر ما يطلقون الاستنجاء على غسله بالماء والاستجمار على غسله او نصحه بالاحجار فالاستجمار مشتق من الجمر التي هي الحجاره الصغيره كانها جمرات الحطب المتقد سمي استجماراً لأن الأغلب أنه يكون بالحجارة أغلب الاستجمار يكون بالحجارة ويأتينا أنه يجوز بغيرها وسموه قضاء الحاجة يعني التخلي تنزهاً عن ذكر الخارج المستقذف فقال قضاء الحاجه ذهب يقضي حاجته هذا محل قضاء الحاجه يعني المكان معده لذلك هكذا ثم سبب ذكرهم لذلك انه من الامر الواجب تطهير محل النجاسه ولو كان هذا شيئا طبيعيا يعني خروج النجاسه من الفرجين البول الغائط امر طبيعي ولكن الشرع تدخل في ذلك ادخل فيه ادعيه وأدخل فيه امورا تدل على كمال الشرع ولذلك أنكر اليهود على نبينا صلى الله عليه وسلم تعليمه لهذا الأمر فقال لسلمان الفارسي علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة يعني حتى اداب التخلي فقال نعم لقد نهانا أن نستقبل الكبلة ببول أو غائط وأن نستنجي باليمين وأن نستنجي بأكل من ثلاثة أحجار وأن نستنجي برجيع ذابة أو, أو عظم حفظ هذا كله سلمان ونكله ايضا غيره أدل على أن هذا من الطهارة هو دليل على أن إزالة النجاسة وتطهير أثرها أمر واجب على المسلم ولكن المحل الذي هو الكبر والدبر يتكرر منه خروج النجاسة فيشق ان يغسل دائما فاكتفي بالتمسح اذا لم يتيسر الغسل ذلك لان كثيرين يكونون في سفر ولا يجدون ماء يستنجون به فيكتفون بالمسح بالحجاره او ما يقوم مكانها ولو كان الماء موجودا معهم يتوضؤون به ولكن يكتفون في الاستنجاء بالتمسح بالاحجار فلذلك قالوا ان هذا الاستنجاء ازاله نجاسه كما لو وقعت النجاسه على الفخذين أو على الساكين أو على البطن أو الظهر وكما لو وقعت على الثوب بد من إزالتها ليكون يكون الإنسان طاهرا ظاهرا ويحمله ذلك على أن يطهر باطنه من الشرف والشك والنفاق وسوء الأخلاق وما أشبه ذلك فهكذا أنا نتأكد أن الفقهاء رحمهم الله ذكروا كل ما يحتاج إليه وأن نبينا صلى الله عليه وسلم علم الأمة كل أمور دينهم حتى هذه الأمور التي يستحيا منها يعني ذكر العورة وغسلها ومسعها ونحو ذلك أمر قد يستحي من تتراره أو من ذكره ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حريص على ان يعلم امته كل ما يحتاجون إليه مثل مراده بالاستنجائه والغسل هذا عند الإطلاق والاستجمار هو المش أي مش المخرجين أو أحدهما مسحه بالحجارة وما يقوم مقامها والأصل أنه بالحجارة ولكن يجوز بما يقوم مقامها كاستعمال المناديل واستعمال الأعواد وما أشبهها فالإنقاع بالحجر ونحوه أن يبقي اثرا لا يزيله إلا الماء بأن تزول النجاسة وبلتها فيخرج آخرها نقيا لا أثر به هذا أحد الاستنجا يعني بالحجارة ويسمى الاستجمار هو ان يمسح الى أن يبقي اثرا لا يزيله الا الماء. كلمة يبقي فعل مضارع واثرا مفعول واذا طرئت يبقى فلا بد من رفع اثر يبقى اثر يصير فاعل أثر لا يزيله إلا الماء وذلك لأن المسه بالأحجار إنما هو أمسح لما له جرم النجاسة التي هي البراز لها جرم فيمسحها إلى أن يبقى اثر لا يزيله إلا الماء يعني صبغ المكان وتأثره وتلونه يعني المخرج الذي هو الدبر لا بد انه ينصبغ بالخارج إذا اذا كانت العذره مائعه فلا بد ان يبقى في المخرج لا بد ان يبقى شيء من الاثر فان غسل بالماء لذلك واصبحت حلقة الدرور حلقة الشرج أصبحت نظيفة يعني ظاهرها كما ينظف سائر البدن وإن مسح بالحجاره فإنه قد يبقى شيء من الأثر فإذا كان يبقى ذلك الاستنجاء هذا الأثر فإنه يعفى عنه معنى الاستجمار أن يوم ذلك الاستجمار آثرا لا يزيله إلا الماء. وحين إذن الجمع بينهما يكون التمسح بالحجارة أو المناديل يكون. هو الأول لإزالة الجرم ويكون الاستنجاء بالماء لإزالة الأثر هذا هو الأب الأفضل أن يبدأ بالحجارة, بالحجارة ثم بالماء فإن تصر على أحدهما فالماء أفضل لأنه يزيل الأثر كله. وإن اتصر على الحجارة فمسها حتى لا يركع إلا أثر إلا يزيله إلا الماء يتفاق ذلك ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات تعم كل مسحة من المحل لقول سلمان رضي الله عنه نهانا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي باليمين أو نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو عظم رواه مسلم هكذا قالوا أن يمسح المحل ثلاث مسحات فهي يمسحه فهي يمسحه المخرج البول إذا لم يكن هناك ما ثلاث مسحات بمنديل أو بحجر ثم يمسح مخرج الغائب الذي هو هلقة الدور ثلاثة مسحات كل مسحة تدور على الهلقة على المحل هكذا اشترطوا المسحة الأولى تزيل ما له جوم والمسحة الثانية تزيل الرطوبة والمسحه الثالثه تكمل ازاله الرطوبه والاثر هكذا ذهب بعضهم الى انه يمسح الجانبين وفي ذلك حديث مذكور في بعض الكتب في السبل السلام وفي التلخيص الكبير أنه في الصلاة الثلاث قال اثنتان للصفحتين واحدة للمسربة أي المخرج ولكن يقول الفقهاء أكأنهم لم يعتبروا ذلك الحديث ثابتا أو أنه من باب الاهتيار أن كل مسحة تعم المهل استدل بهذا الحديث عن سلمان الذي أشرنا إليه وفيه أنه عن الاستجمار بأكل من ثلاثة احجار لأن الواحدة والثنتين قد لا يحصل بهم الإنقى فلابد من ثلاث ويعتينا أيضا انه إذا زاد على الثلاث ان يقطعه على وتر هذه قول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي عند مسلم يقول من استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن من لا فلا حرج المعنى إذا استجمر بالحجارة فليقطعه على وتر إذا استجمر بهنتين زاد ثالثة وان لم يكفه الا اربع زاد خامسه وان لم يكفه الا سته زاد سابعه ليكون على وتر ثلاثه او خمسه او سبعه او تسعه هكذا وفي هذا الحديث ايضا النهي عن الاستنجاء باليمين لهذا حديث سلمان هذا وفيه ايضا احاديث كثيره ومن اكوله صلى الله عليه وسلم يهدد لابي هريره لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه عند البول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه وذلك لان اليمين محل الاشياء الربيعه فكانت يمينه صلى الله عليه وسلم لاكله وشربه واخذه وأعطائه ومنه ذلك وكانت شماله ليل الاستنجاء والانتخاب ومن أشبه ذلك كذلك ليعرف هذا أن هي عن الاستنجاء ببعض المنهي هي عنه وثأتينا هذا أنه عن الاستنجاء بعذاب أو عظم وما أشبهه والإنقاء بالماء عود خشونة المحل كما كان وظنه كافيا كاف دفعا للحرج إذا استنجع بالماء ألم يكن عنده هجارة أو لم يستعمل مماديل فإنه لا بد أن يدرك الموضع إلى أن تعود إلى خشونتها أن يعود الموضع إلى خشونته وذلك لأن نجاسة يتعلق بالمحل يعني بالمخرج وعاده يكون لها لزوجه فهذه اللزوجه لا بد ان يصب الماء ويدركه بشماله الى ان ينظف المكان ويعود الى خصومته كما كان بابهم اشترط عدد غرفات فقالوا أكله سبع غرفات واستدلوا بهديث وإن كنا ما عثرنا عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم امر بغسل العنجاس سبعه أو يقول ابن عمر أمرنا بغسل العنجاس سبع يقولون يغترف على فرجه ويدلك غرف غرفات وبعضهم لم يحد عددا وذلك الاختلاف الإحوال فقد تكون النجاسة التي هي البراز قد تكون ناشبة يابسة ولا يحلق منها شيء بالدبر فلو غرفة ثلاث غرفات أو أربع الطهر المحل وقد تكون مائعة ولو غرف ستا أو سبعا ما الطهر حتى يكرر ذلك إلى أن يزول الأثر ويعود الموضع إلى خسونته أكد ذكروا جو أنه يغسل إلى أن يزول الأثر من غيره تحديد عدد ويسن الاستنجاء بالحجر ونحوه ثم بالماء لقول عائشة رضي الله عنها مرنا أزواج كن أن يتبعوا الحجارة بالماء من أثر الغائط والبول فإني أستحييهم وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله صححه الترمذي يعني يبدأ بالحجارة ذكرنا أنها لإزالة جرم النجاسة ثم بعد ذلك بالماء لأنه لتطفئ رئاسة وغسل الموضع الذي تلوث وترطب بالنجاسه يجمع بينهما هكذا جاء هذا الحديث ولكن المشهور روايه الاقتصار على الماء ان عائشه قالت مرن ازواجكن أن, ان يغسلوا اثر النجاسه بالماء او ان يستنجوا بالماء فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله واني استحييهم يعني أنهم رجال تستهي ان تتكلم بها كل رجال بما يتعلق بالعورة لكن إذا جاءت هذه الدعوية التي بها الجامع اعتبرت كدليل وقد ورد أعظى دليل ذكر عند تفسير قول الله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطحروا والله يحب المطهرين نزلت في رجال من أهل قبى سألهم النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا التطحر قالوا أرأينا اليهود يغسلون أجبارهم من الغائط فغسلنا فقال هو ذاك وفي روايه ذكرها ابن حجر في البلوغ وذكرها ايضا ابن كثير عن تفسير الايه في سوره التوبه أنهم قالوا كنا نتبع الحجارة ثلما هكذا اي نغسل اثر بعد الاستنجار بعد الاستنمار بالماء ونسبها البزار موجود في بلوغ المراه وان كان بعض العلماء اضعفها لان الأحاديث كلها ما فيها الا ذكر الماء وهناك أيضا اثر رواه ابن ابي شيبه عن علي رضي الله عنه أنه قال إن من كان قبلكم كانوا يبعرون بعضا وأنتم تزلطون سلطة فاتبعوا الحجارة بالماء يعني أن الأولين لكلة ذات اليد وليشطة في المعيشة ما يأكلون إلا قليلا فيخرجوا المراز كأنه بعر الإبليابس فيستفون بالمسيح بالحجاره وأنتم بعدما انعم الله عليكم وكثرت النعم والخيرات وكنتم تتنوعون في المعاكل عادة يكون الذي يفعل ذلك يسلف يعني تخرج من المجاسة تأخذك سيلانا أو كشيء لينا كما هو مشاهد، فأمره بقوله أتبع الحجارة بالماء. اذا حاصل أن هذا هو الأفضل أن يبدأ بالحجارة ثم بالماء، ومع عدم الحجارة بالماء دين، ثم بعد ذلك الماء. فإذا اقتصر على الماء كفا. وان اقتصر على الحجاره وقد انكت اختفى بذلك فإن عك... فإن عكس كره نص عليه لان الحجر بعد الماء يقدر المحل يعني لو قدر مثلا انه بدا بالماء ولما انتهى غسله بالماء استعمل الحجاره او المناديل يقولون ان الحجر قد يكون نجسا أو يكون الحجر فيه نجاسة أصلية أو غبار أو نحو ذلك ثم نقول لا فائدة في المسح بعد الغسل المسح يعتبر لا أثر له ولا فائدة فيه ويجزئ أحدهما أي الحجر أو الماء لحديث انس كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إذاوة من ماء وعنزه فيستنجي بالماء متفق عليه وحديث عائشة مرفوعا إذا ذهب أحدكم إلى الغائق فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه رواه أحمد وأبو داود لو اكتصر على أحدهم كفى ذكرنا أن الاكتصار على أفضل وذلك لانه يحصل به الانقاض ويحصل به غسل المحل حتى يزول الاثر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله كما في حديث عائشه في قوله امرنا ازواجكم ان يستنجوا بالماء فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله كذلك هذا الحديث عن أنس يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحملوا أنا وغلام النهوي إداوة من ماء وأنزة فيستنجي الماء العنزة عصا قصيره في رأسها حديدة محددة كان يحملها قيل إنه يحفر بها الأرض الصلبة حتى تكون دمثة لينة لانها إذا كانت صلبة وكعالها البول تطاير منه رشاش على الثوب وعلى البدن وكيل إنه كان يركزها ويجعلها كسطرة ينصب عليها ذوبا يستثير به يمكن أن القول الأول أنه يحفر بها هو الأولى الإداوة قد أحن يسع نحو لتر أو لترين من الماء يحملها احدهما اما انس واما غلام في سنه او قريب من سنه يرونه إلى جانب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتخلى ثم يستنجي به يعني يغسل به اثر النجاسه في المخرجين هكذا وكذلك أيضا الحجارة أو ال... الافتجمار بما يقوم مكانه أبيه حديث عائشة هذا وبيه أنه أمر بأخذ ثلاثة أحجار وقال فإنها تجديه. يعني إذا تمسح بها ونظف المكان فانها تجديه وفيه حديث عن ابن مسعود لما انه صلى الله عليه وسلم ذهب مره للخلق وقال ائتني بثلاثه احجار يقول فوجدت حجرين ولم اجد الثالث فاخذت روثه فلما جئتوا بها آخذ الحجر عيني ورمى ضوثه وقال هذه ركس ذكر في سبل السلام الرواية أنه قال اعتني بغيرها وإن كانت تلك الرواية ما ثبتت ولكن قالوا لعله اكتفى ابي احد شعب الحجر الحجر الذي له شعب اذا مسه بكل شعبة اي حافة من حفاته أجزأت وكانت كمسحه كامله لمن حافظ ان اكاد ما ذكروا ثلاث مساحات منفيه والماء أفضل لأنه أبلغ في التنظيف ويطهر المحل وروى أبو داود من حديث أبي هريرة مرفوعا نزلت هذه الآية في أهل طبا فيه رجال يحبون أن يتطهروا قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية صحيحا, صحيحا أن الماء إذا غسل به المحل ينظفه بحيث أنه لا يبقى له أثر لا يبقى للغائط ولا للبول أثر في المخرجين وعلى هذا فالاقتصار عليه افضل من الاقتصار على الحجارة يودل عليه هذه الآية في أهل قباء. ذكروا أنهم أخذوا ذلك من اليهود كان لهم جيران من اليهود يغسلون أدبارهم من التجارة من النجاسة يغسلون أدبارهم بعد الغائر ففعل الانصار مثل ذلك أن يستنجوا أبلنا فنزلت هذه الآية في الآية أنه صلى الله عليه وسلم سألهم ما هذه الطارث التي تحبونها فذكروا ذلك أنه الاستنجاء بالماء يعني يتطير المهل الغائط بالماء وهذا دليل على أنه كان يستعمل ثم قد نقل عن بعض السلف أنهم أنكروا الاستنجاء فروي عن ابن عمر أنه كان يكره الاستنجاء بالماء يعني غسل الفرجين ويقول وهل يفعله إلا النساء ولكن في بعض الروايات أنه قال إنا جربناه وجدناه صالحا يعني غسل الفرجين بالماء وروي عظام عن حذيفه او غيره انه ابشرها الاستنجاء يعني غسله باليد غسل الفرجين باليد وقال اذا يبقى في يدينه يعني بعد ان اباشرت اثر ذلك الغائط الذي في المخرج ولكن لأن ما بلغه هذه الأدلة التي بها تفضيل الغسل بالماء ويكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء تعظيما لها هكذا ولعل الصحيح أنه حرام استقبال القبلة واستدبارها وذلك لكثرة الأدلة التي تدل على النهي على النهي عن استقبال الكبلة واستدبارها. فمنها هذه أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا الكبلة ببول ولا غائط ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا كانت قبلة المدينة إلى الجنوب فيقول لا تستقبلوا قبلة بخروجكم ولا تستدبروها بأدباركم ولكن شرقوا لتكون عن اليمين او غربوا لتكون عن اليسار هذا حديثا صحيح وفيه يقول ابو ايوب رضي الله عنه فقدمنا الشام وجدنا مراحيض قد بنيت نحو القبله فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل المراحيض هي الكنف الواحد الذي فيه التبول والتغوط يسمى مرحاض ويسمى تنيفا وتسمية الآن حمامات تسمية اصطلاحية لأن الحمام في الأصل هو الذي يغتسل في البلاد الباردة وبكل حال فإن الأصل أن الكبلة لها شرفها ولها ميزتها ينزل الإنسان أن يستقبلها أو يجعلها خلف ظهره وهو على هذه الحاجه وهو على قضاء هذه الحاجه ففي هذه الميلاد تكون القبله في الغرب فيقال اجنب او اشمل يعني تستقبل الجنوب او الشمال ولا تستقبل الغرب هل تستقبل القبله ولا تستقبلوا شرفة تستدبر الكبلة وكذلك بكل بلد يقال لهم اعملوا على أن تكون الكبلة عن اليمين أو عن الشمال وكذلك مر بنا أبي هديث سلمان يقول إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل الكبلة ببول أو غائط أو أن نستدبرها وظاهر النهي التحريم فلذلك قالوا إنها محرم استقبالها واستدبارها الذين قالوا إنها مكروهة إن جاءتهم هديث فيها شيء من. التساهل منها حديث ابن عمر في الصحيحين يقول ركعت على سطح بيت لنا فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على لبنتين يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام الشام هي قبلة بيت المقدس فأشكل هذا الحديث على العلماء انه كيف ينهى عن شيء ويفعله يستدبره كذلك ايضا حديث عن جابر في السنن قال إنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استقبال قبل بالبول أو الغائط ثم رايته قبل ان يموت من يستقبلها ومنها أيضا حديث عن عائشه في السنن قالت ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اناس يكرهون ان يستقبلوا بفروجهم القبله فقال اوقد فعلوها حولوا مقعدتي الى القبله هذه ثلاثة أحاديث اشكل امرها فبعضهم حمل النهي على الفضاء يعني استقبال الكمله في حاله الفضاء دون حاله التستر او البنيان واختار هذا كثير من العلماء كصاحب زاد المستقنع وغيره وجمع به ايضا ابن بسام في كتابه شرح العمده جمع بين الادله ولكن ما رضي ذلك المحقق هناك شيخ الاسلام بن فانه يرى انه لا يجوز لا في فضاء ولا في بنيان وأن الأصل التهريم ليس الكراهة وبابهم صرح بالكراهة جمعا بين الأدلة والذين اجابوا عن حديث ابن عمر وعن حديث جابر قالوا إن حديث ابي ايوب وكذلك حديث سلمان احاديث قوليه من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم واما حديث ابن عمر فانه فعل والفعل يحتمل الخصوصيه فيمكن ان ذلك من خصائصه وأجاب عن حديث عائشه في قوله يحول مقعدتي انه ليس في الاسكنجر وانما في الجلوس يعني ان اناسا يجلسون يعني يستكملون وهم جالسون أن الماء مثلا شرق او عكس القبله يشعرون ان تكون القبله خلف ظهورهم قد ورد ما يقول على فضل استكبار في بالمجالس كلها خير المجالس ما استقبلت به الكبلة فلعل حديث عائشه في استهباب الكبلة في الجلوس وعدم كراهية كون الكبلة خلف الظهر وفا من العلماء من جمع بين حديث ابن عمر و حديث ابي ايوب بانها حديث ابي ايوب خاص بالمنى وحديث أبي ابن عمر خاص يعني عام حديث ابي ايوب الاغلى للمنى وحديث ابن عمر في البنا لكن استدل على ذلك ان في حديث ايوب ابي ايوب يقول كذب الشام وجدنا مراحيل قد بنيت نحو الكبلة. يعني الذي يجلس فيها يضطر الى ان يستقبل القبله موجهه الى القبله يقول فننحرف عنها لنميل عنها قليلا ونستغفر الله لمن بناها او نستغفر الله اذا وقع منا سهوا او غفله ولذلك كان المشاعر يؤكدون على الذين يجعلون المراحيض اماكن المقاعد في الحمامات ان يوجهوها لغير القبله في هذه البلاد الى الجنوب او الى الشمال حتى لا يستقبل القبله او يستدبرها من يجلس فيها هكذا ومنهم من جمع بما في هذا الكتاب أنه للشرفه ولكل اجتهاده ذكرنا ان شيخ الاسلام ابن يرى انه للتحريم وانه عام في البنيان وفي الصحرى. ويحرم بروث وعظم لحديث سلمان المتقدم ورد في احاديث كثيره من حديث عن ابي هريره أن النبي صلى الله عليه وسلم انها أن الاستنجاء بالعظم أو وقال إنهما لا يطهران وفي حديث سلمان انا أن استنجاء يعني استجمع بعظم أبي او أو الدابة أو رؤسية. حديث عبد الله بن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم اركب روثه وقال هذه ركس او رجس العظم يعم جميع العظام عظام الميته وعظام الدكات <تصفيق> ويعم العظام الظاهره او الخفيه كالقرن مثلا او الظلف وما أشبه ذلك والروس يعم روث الإبل والبقر والغنم ونهوها وأكثر ما أعلل به أنها طعام إخوانكم من الجن أنهم سألوه الطعام فقال لكم كل أظن ذكر اسم الله عليه سيجدونه أخر ما يكون لحما وأن الرأس علف لدوابهم ولكن قد يكون الجميع معلل معللهم بأنهم رأي طهران، معللهم بأنها بأن رجل ومعللهم بأنها طعام الجن وعلفوا دوابهم وطعام ولو لبهيمة لحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن رواه مسلم علل النهي بكونه زادا للجن فزادنا وزاد دوابنا أولى لأنه أعظم حرمه هكذا ألا استنجي أبي, أبي طعام ولو طعاما للدواب طعام الدواب حشيش مثلا او سعير ولو ولو انه متفتت او مجتمع وكذلك جميع اعلى في الدواب طعام الانسان كسر خبز أو يابس الارز لو يبس ونهوه وكذلك عظ الفواكه كتفاح أو نهوه وكذلك عظ اوراق الشجر ورق الاترج أو التفاح او ما اشبه ذلك لانه عظ علاء تاكله الدواب فلا يجوز أن يستنجى بما له هذه الحرمة. علىه الإنسان الذي وضع الطعام أولى بالعلف من بعلف الدواب. فلما جاء هذا الحديث التعليل العظام أنها زاد إخوانكم من الجن. فزاد الإنسان أولى بالاحترام. وكذلك الروث او الروث الدواب زادوا الدواب بالجن فزادوا دواب بالانس او لا بالاحترام اي وقد ذكرنا انه علل بغير ذلك فالذين عللوا العظام بانها لزجه إلى تنقي ألحقوا بها كل ما فيه لزوجة فألحقوا بها الزجاج لملوسته إلى, إلي يحصل به الإنقاء ولا التنشيف وما أشبه ذلك من عسيا كهديد فيه ملوثة وما أشبه وبكل جملة كل شيء ينتفع به أو كل شيء له حرمه فإنه يتجنب أن يستنجي به فإن فعل لم يزه بعد ذلك إلا الماء لأن الاستجمار رخصة فلا تستباح بالمحرم كسائر الرخص قاله في الكافي كما لو تعد الخارج موضع العادة فلا يزئ إلا الماء لأن الاستجمار في المعتاد رخصه للمشقة في غسله لتكرار النجاسه فيه في خلاف غيره يقول لو مثلا أنه استنجى بعض أو استنجى برديع الدابة يعني بعر الابل ونفها أو استنجى مثلا بخبز يابس أو استنجى بحشيش أو نحو ذلك يعني بطعام الإنس وبطعام الدواب وبطعام الجن أو دواب بهم فماذا يفعل إذا استنجى أن نقول لا بد من الغسل بالماء لأنك استعملت بالاستجمال ما لا يحل فلا بد أنك تتبع ذلك بالماء حتى تغسل اثر ذلك غسلا ظاهرا ولو قدر ان العظم خشن او الروت خشن وانه نظف المكان كما ينظفه الحجر وكما كما ينظفه الخرد فاشترط انك فعلت ذنبا وعلى هذا فلا بد انك تجبر ذلك بالغسل تغسل المحل حتى تنظفه تجمع بين فعل محرم او محظور وفعل طاعه تكفر وغسلها بالماء كذلك ايضا لو ان النجاسه تجاوزت المخرج المعتاد تعين الماء المخرج المعتاد هو الدبر الذي هو هلكة الدبر أو فتحة الشرد معتاد أن الغائب يخرجها يخرج منها ويبتل ويتلوث حافأة أو ما حولها وكذلك مخرج البول الذي هو الإسليل الفتحه التي من البول العادة انه يخرج من تلك الفتحه ولا يتعداها لكن لو تجاوزها تعين الماء لو قدر انه لما تغوض انتشر الغائط الى الصفحات يعني قدر مثلا اثنين سنتيمتر يمين او يسار او قدام او خلف او نحو ذلك وكذلك ابتلت الحشبة نصفها عنه ذلك فهذا لا بد فيه من الغسل بالماء ولا يدخل المس بالحجارة الاستجمار لأن الرخصة إنما هي في المحل الذي موضوع الخروج رخص في الاقتصار على الحجارة نظرا إلى كاثرة الخروج خروج النجاسة ولأنه إذا اشترط دائما الغسل إلى شك ذلك واختريه بالمسح ويجب الاستنجاء لكل خارج وهو قول أكثر أهل العلم قاله في الشرح لقوله صلى الله عليه وسلم في المذي يغسل ذكره ويتوضا وقال إذا ذهب أحدكم إلى الغائق فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه إلا الطاهر كالمني وكالريح لأنها ليست نجسة ولا تصحبها نجاسة قاله في الشرح والكافي لحديث من استنجى من الريح فليس منا رواه الطبراني في المعجم الصغير قال أحمد ليس في الريح استنجاء في كتاب الله ولا في سنة رسوله والنجس الذي لم يلوث المحل لان الاستنجاء انما شرع لازاله النجاسه ولا نجاسه هنا هكذا كل خارج من السبيلين يستنجى منه يعني يغسل او يمسح الذي يخرج من الدبر عادة انه الغائط ولكن قد يخرج غير الغائط يعني يخرج من بعض الناس مثلا خيوط أو خرق أو نحوها قد ابتلعها ولكن الأصل أنها متنجسة مبتلة بالنجاسة فيغسل الزبر بعدها لو خرج شيئا طاهر فانه لا يستاجر الى الغسل ولم يذكروا الا المني معلوما ان المني يخرج بعد البول اذا كان منيا فاسدا او متغيرا وهو ما يسمى بالودي الاستنجاء بعده او الاستجمار لاجل البول الذي خرج قبله واما لو قدر انه خرج منه مالي بدون دفخ وبدون لذه فالذي يصيبه ابرده ونحوها فيخرج من ذكر هذا المالي المني فمثل هذا لما حكم بأنه طاهر كما يأتينا إن شاء الله حكم بأنه لا, لا هاجة إلى أن يستجمر بعده ولا أن يستنجى بعده ولكن إذا كان خروجه بشهوة ودفقا فقد علم بأنه يوجب الغسل كما يأتينا إن شاء الله في باب الغسل وأما المذي فالمذي هو خارج أبيض لذج يكثر خروجه من الشباب عند قوة شهوه أو نظرا إلى شيء أن يجهر الشهوة ويتترى خروجه لأجل ذلك عفية من منه وامر فيه بالاستنجاء والهبوب في حديث علي رضي الله عنه أنه أمره بأن يغسل ذاته وأن يهوي وأن يتوضأ وضوءه للصلاة ولن يأمره بالافتسال وذلك على تذريت التبرو وفي إجابة أو في مشقه مشقة، فتُهي بالاستنجا و بالغُرُو وجعل ناكبا من نواكب الغُرُو، وأما الريش، فإنه ليس له جرم، الريح الذي يخرج من النعذبر الناس من يخرج له رائحه أو له صوت، فهذا الريش ليس يعلق بال. البدن منه شيء فلأجل ذلك يوجب له الذي وغت الاراء الظاهره كما هو معروف ولا يستنجى منه هذا الحديث مشهور في كتب عن مع ان من استنجى من الريح فليس منا اذا الحاصل ان ذكروا ان الذي يخرج من الذكر اربعه أقسام الاول البول معروف انه يستنجا او يستجمر به وانه نجس الثاني المني ومعلوم ايضا انه اذا خرج بشهوه وبدفع فانه يوجب الاغتساب الثالث الودي مني فاسد يخرج بعد التبول عادة إذا انتهى البول خرج نقطة ونقطتان التسيل فهذا حكمه حكم البول أنه نجس وأنه يتوضأ منه ولا يغتسل الرابع المذي المذي الذي هو هذا الخارج الأبيض اللذيج وهناك الرابع السلس يعني البول والثلث والمذي والودي والمني المني القسمان مني يجب الوسل مني لا يجب وهو الودي وأما المزي فإنه يجب الهضوء وأما البول فإنه يجب الهضوء والاستنجا وأما السلس فإنه ان كان مني مولا لأتي له حكم الحكم أنه يرفع عنه, عنه لمن ابتلي به